اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَذَمِعُ لَكَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ثمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا وَاَذِيرِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الله سميع بصير <تصفيق> يعلم ما بين أين وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ واسجد جنوب رب جنوب ربكم الف عبد الخير يا من جای قال عليكم في الدين من خبر من لا إبراهيم و في فی خبر هو جنت بگم و ما جعل علیکم من لا تأذیكم ارواحی وسمكم المذین من قبل وفيها ليقون فأقيم الصلاة وآت الزكاة بالله روح فأقيم وَلَمَّا تَوَانَى الزكاة يَفْوُتُ بالله لَا جِهُ وَأَمَّا لَكُمْ فَنَحْنُ مَنْ صدق الله علي.